إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وَأَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا من حملنا مع إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدون في الارض مرتين ولا تعلمون علوا كبيرا فاذا جاء وعد اولىهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد Υπότιτλοι AUTHORWAVE وَأَمْدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَادٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ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 عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا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 الذين لا που بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولَةٌ وَجَعَلْنَا الْلَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيتين آيَةَ الْلَّيْلِ وَجَعَلْنَا آية النهار نصيرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأ كتابك كفى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّ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 وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ ق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبير بصيرا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 وَعَنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم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 وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا وَلَا تَجَعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرْ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 إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يَبْلُغَ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا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 Όλα تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا κόφη, τα κόφη, τα رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ واتخذ من الملائكة انكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القران ليذكروا وما يزيدهم الا نفورا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 تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تَسْبِيحَهُ إنه كان حليماً غفوراً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 وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَذِبَارِهِمْ نُفُورًا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 قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكفر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فَسَيُنغضون اليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى ان يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون الا بفتم الا قليلا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنِ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًا مُّبِيْنَا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 ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله انه كان بكم رحيما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 أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يقصف بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرُسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم؟ فيغرقكم بما كفوتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من طيبات وفضلناهم وفضلناهم على كثير من من خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم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 وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كت تتركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا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 ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا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 وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَجَعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ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 أَكَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حتى تُنَزِّلُ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ وَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا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 قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا أمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا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 قال لقد علمت ما انزلها هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مثمورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا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 ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا ل ويخرون للاذقال يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنا ولا تجهر بصداتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا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 في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا